ادفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى على الحسن العبقى طاهره فلا يحوي نزقا وجعل nu abako فلا